Book 2 9 9 9 dienos 9 9 9 9 9 9 9 9 antradienis athulatha althulatha trechadienis alarbi'a alarbi'a ketvirdienis alkhamis alkhamis الجمعه ششتا ديينيس السبت السبت سيكما ديينيس الاحد الاحد من الاثنين الى الاحد من الاثنين الى الاحد بيرموي <تصفيق> دينا اليوم الاول هو الاثنين اليوم الاول هو الاثنين انتروي <تصفيق> دينا يرا اليوم الثاني Hu suse el jau mesteį huoęse trečioį yra trečiadienis el jau mūelilis hual arbia el jau mėelilis hu arbia ketvirtoj dieną yra ketvirtadiennis eljaummų هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس پنktoji diena yra penktadienis Al-yawm al-khamis huwa al-jum'a diena yra sheštadienis Al-yawm اليوم السادس هو السبت 7. dzieńa yra اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد فيه سبعه ايام الأسبوع فيه سبعة أيام. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.